يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم يا منعما من عما الانام نداه لي صاحب يشكو الديون فقضها عنه وبلغه الذي يهواه وأنله في دنياه كل كرامة وقه الذي يخشاه في أخراه واغفر ذنوب أصوله وفروعه وصحابه وجميع من آخاه